بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل التاسع عشر من التذكرة باب ما جاء في التعوذ من عذاب القبر وفتنته والعياذ بالله أكرم الأكرمين النسائي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعندي امراه من اليهود وهي تقول إنكم تفتنون في القبور فارتاع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال إنما يفتن يهود قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يستعيد من عذاب القبر. وروى الأئمة عن أسماء عنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: وإنه قد اوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنه الدجال مثل فتنة الدجال لا أدري أي ذلك. قالت أسماء يؤتى بأحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فاما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فاجبنا واطعنا ثلاث مرات ثم يقال له نم قد نعلم انك لا تؤمن به إنك لا تؤمن به فنم صالحا وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لفظ مسلم وخرج البخاري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا أخرجها الأثبات الثقات باب ما جاء أن البهائم تسمع عذاب القبر مسلم عن زيد بن ثابت قال بينما النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة الله ونحن معه إذ حادت, إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا اقبر ستة أو خمسة أو أربعة كذا كان الحريري يقول فقال من يعرف أصحاب هذه الاقبر فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء؟ فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الاشراك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أي يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخرج أيضا عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت دخلت علي عجوزان من عجائز يهود المدينة فقالت قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح النسائي اثنان صحيح احمد النسائي والحديث لم نقف عليه عند مسلم اربعة صحيح البخاري اربعة صحيح مسلم اتابع فقالتا ان اهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فكذبتها ولم ولم انعم ان اصدقهما فكذبتهما ولم انعم أن أصدقهما فخرجتا, فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزين من عجائز يهود المدينة قالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائن قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر خرجه البخاري أيضا وقال تسمعه البهائم كلها وخرج همناد بن السري في زهده حدثنا وقيع عن الاعمش عن شقيقه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت دخل علي دخلت علي يهودية فذكرت عذاب القبر فكذبتها فدخل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليه فذكرت ذلك له فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهم لا يعذبون في قبورهم حتى تسمع البهائم أصواتهم فصل قال علماؤنا وإنما حادت به البغلة لما أو لما سمعت من صوت معذبين والعياذ بالله أكرم الأكرمين وإنما لما يسمعه من يعقل من ال... وإنما لم لما يسمعه من يعقل من الجن والانس لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا الحديث فكتمه الله سبحانه وتعالى عنا حتى نتدافن بحكمته الإلهية ولطائفه الربانيه لغلبة الخوف عند سماعه فلا نقدر على القرب من القبر للدفن أو يهلك الحي عند سماعه إذ لا يطاق سماع شيء من عذاب الله سبحانه وتعالى في هذه الدار والعياذ بالله عز وجل لضعف هذه القوى ألا ترى أنه إذا سمع, إذا سمع الناس صعقة الرعد القاصف أو الزلازل أو الزلازل الهائلة هلك كثير من الناس وأيما صعقة الرعد من صيحة من صيحة الذي تضربه الملائكة بمطارق الحديد التي يسمعها كل من يليه والعياذ بالله عز وجل وقد قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الجنازة ولو سمعها إنسان لصعقه والعياذ بالله عز وجل قلت هذا وهو على رؤوس الرجال من غير ضرب ولا هوان فكيف اذا حل به الخزي والنكال واشتد عليه العذاب والوبال فنسال الله سبحانه وتعالى معافاته ومغفرته فنسأل الله سبحانه وتعالى معافاته وعفوه ورحمته بمنه وجوده وكرمه حكايه قال أبو محمد عبد الحق حدثني الفقيه أبو الحكم بن برجان وكان من أهل العلم والعمل رحمه الله تعالى أنهم دفنوا ميتا بقريتهم من شرق إشبيليا فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريبا منهم فإذا الدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع ثم ولت فارته كذلك فعلت مرة بعد أخرى قال ابو الحكم رحمه الله تعالى فذكرت عتاب القبر وقول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ابنهم لا يعذبون عذابا تسمعه البهائم والله عز وجل اعلم بما كان من أمر ذلك الميت ذكر هذه الحكايه لما قرأ القارئ هذا الحديث في عذاب القبر ونحن إذ ذاك نسمع عليه كتاب مسلم بن الحجاج رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحاشية واحد متفق عليه البخاري مسلم اثنان صحيح هناد ثلاثة وأربعة سبق تخريجهما متابع باب ما جاء أن الميت يسمع ما يقال مسلم عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه حدث عن أهل بدر فقال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله قال فقال عمر فوالذي بعثه بالحق نبيا ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فجعلوا في بئر أعيد فجعلوا في بئر بعضهم على بعض فانطلق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا فقال عمر يا رسول الله كيف تكلم اجسادا لا ارواح فيها قال ما انتم باسمع لما اقول منهم غير أنهم لا يستطيعون ان يردوا علي شيئا وعنه ان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاث فقام فيهم اعيد فقام عليهم فناداهم فقال يا أبا, يا أبا جهل بن هشام يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدتم ما وعدني ربي حقا فسمع عمر قول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمعون وأن يجيبون وقد جيفوا قال والذي نفسي بيده ما انتم باسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون ان يجيبوا ثم امر بهم فسحبوا فالقوا في قليب بدر في قليب بدر فصل اعلم رحمك الله سبحانه وتعالى أن عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها قد أنكرت هذا المعنى واستدلت بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنك لا تسمع الموتى وقوله سبحانه وتعالى وما انت بمسمع من في القبور ولا تعارض بينهما لأنه جائز أن يكونوا يسمعون في وقت ما أو في حال ما فإن تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وجد المخصص وقد وجد هنا بدليل ما ذكرناه وقد تقدم وبقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنه لا يسمع قرع نعالهم وبالمعلوم من سؤال الملكين للميت في قدره وجوابه لهما وغير ذلك مما لا ينكر وقد ذكر ابن عبد البر في كتابي التمهيد والاستذكار من حديث ابن عباس من قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام صححه أبو محمد عبد الحق وجيف معناه أن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 مسلم عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول الله ربي ونبي محمد فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي رواية أنه قول البراء ولم يذكر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قلت وهذا الطريق وإن كان موقوفا فهو لا يقال من جهة الرأي فهو محمول على أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قاله كما في الرواية الأولى وكما خرجه النسائي وابن ماجه في سننيهما سننيهما والبخاري في صحيحه وهذا وهذا لفظ البخاري حدثنا جعفر بن عمر قال حدثنا شعبه عن علقمه بن مرثد مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إذا اقعد العبد المؤمن في قبره اتي ثم يشهد أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وخرجه وخرجه أبو داود أيضا في سننه فقال فيه عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقد مضى هذا المعنى في حديث البراء الطويل مرفوعا والحمد لله وقد روا هذا الخبر أبو هريرة وابن مسعود وابن عباس وأبو سعيد الخدري قال أبو سعيد الخدري كنا في جنازة مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك بيده مطراق فأقعده فقال ما تقول في هذا الرجل فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول له صدقت فيفتح له باب إلى النار فيقول له هذا منزلك لو كفرت بربك وأما الكافر والمنافق فيقول له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا منزلك لو امنت بربك فأما إذ كثرت فإن, فإن الله أبدلك به هذا قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان السابق نفسه ثلاثة صحيح البخاري وعن حفص وليس جعفر وليس جعفر ابن وليس جعفر بن عمر أو ليس جعفر ابن عمر والنسيء ابن ماجه وأبو داود متابعة ثم يفتح له باب إلى النار ثم يقمعه الملك بالمطراق قمعت يسمعها خلق الله كلهم الا الثقلين والعياذ بالله عز وجل قال بعض اصحاب رسول الله قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما احد يقوم على راسه ملك بيده مطراق إلا هي لا عند ذلك فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فصل صحة الأخبار عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في عذاب القبر على الجملة فلا مطعن فيها ولا معارض لها وجاء فيما تقدم من الآثار أن الكافر يفتن في قبره ويسال ويهان ويعذب والعياذ بالله عز وجل قال أبو محمد عبد الحق وعلم أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا موقوفا على المنافقين بل يشاركهم, يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين وكل على حاله من عمله وما استوجبه من خطيئته وزلله وإن كانت تلك النصوص المتقدمة في عذاب القبر إنما جاءت في الكافر والمنافق قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد الآثار الثابتة تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان منسوبا إلى أهل القبلة ودين الإسلام ممن حقن دمه بظاهر الشهادة وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام والله تعالى أعلم فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويعتاب المبطلون قال ابن عبد البر وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ومنهم من يرويه تسأل وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصت بذلك وهذا أمر لا يقاطع عليه والله تعالى أعلم وقال أبو عبد الله الترمذي في نوادر الأصول وإنما سؤال الميت وإنما سؤال الميت في هذه الأمة خاصة لأن الأمة من قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوا وعولجوا بالعذاب او وليس هنا عولجوا والله تعالى أنم واعتزلوا واعتزلوا وعولجوا بالعذاب والعياذ بالله عز وجل فلما بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم برحمه وامانا للخلقه فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أمسك عنهم العذاب، واطعي السيف حتى يدخل، حتى يدخل في دين الإسلام من دخل لمهابة السيف ثم يرسخ في قلبه، فأمهلوا. فمن هنا ظهر أمر, أمر النفاق، فكانوا يسرعون الكفر ويعلنون الإيمان، فكانوا بين المسلمين في ستر. فلما ماتوا. قيض الله سبحانه وتعالى لهم فتاني القبر عليهم السلام ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث من الطيب فيثبت الناس في فيثبت ثابتة في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين أولاً متابع في الحاشية واحد الصحيح لغيره أحمد ابن أبي عاصم البيهقي في عذاب القبر اثنان التمهيد ثلاثة نوادر الأصول متابع قال المؤلف قول أبي محمد عبد الحق أصوابا والله تعالى أعلم فإن الأحاديث التي ذكرناها من قبل تدل على أن الكافر يسأله الملكان ويختبرانه بالسؤال ويضرب بمطارقة من حديد والعياذ بالله عز وجل على ما تقدم والله تعالى أعلم باب ما ينجي المؤمن من أهوال القبر وفتنته وعذابه والعياذ بالله عز وجل وذلك خمسة أشياء رباط قتل قول بطن زمان الأول روى مسلم عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول رباط يوم وليله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وأمن من الفتان عليه السلام فالرباط من أفضل الاعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث هنا في المطبوع ثلاثة والله تعالى أعلم الحديث وقد تقدم وهو حديث صحيح انفرد بإخراجه مسلم وكذلك ما أخرجه ابن ماجة وأبو نعيم من أنه يلحق الميت بعد موته فإن ذلك مما مما ينقطع بنفاده وذهابه كالصدقة بنفادها والعلم بذهابه والولد الصالح أعيد كالصدقة بنفادها والعلم, والعلم بذهابه والولد الصالح بموته والنخر بقطعه إلى غير ذلك مما ذكر والرباط يضاعف أجره لصاحبه إلى يوم القيامة لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإن مات أجري عليه عمله وقد جاء مفسرا مبينا في كتاب الترمذي عن فضالة ابن عبيد عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر قال حديث حسن صحيح وأخرجه أبو داود بمعناه وقال ويؤمن من فتاني القبر عليهم السلام ولا معنى للنماء إلا المضاعفة وهي غير منقوفة على سبب فتنقطع بانقطاعه بل هي فضل دائم من الله سبحانه وتعالى لأن أعمال, لأن أعمال البر لا يتمكن منها إلا بالسلامة من العدو والتحرز منهم بحراسته بيضه الدين واقامه اعيد بحراسته بيضه الدين واقامه شعائر الإسلام وهذا العمل الذي يجري عليه ثوابه هو ما كان يعمله من الاعمال الصالحه وخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي هريرة على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من مات مرابطا في سبيل الله أجرى الله عليه عمله الصالح الذي كان يعمل وأجر عليه رزقه وأمنا من الفتان ويبعثه الله أمينا من الفزع الأكبر قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم في كتاب الإمارة اثنان سبق تخريجه ثلاثة صحيح الترمذي أبو داود أربعة صحيح ابن ماجه متابع وخراج أبو نعيم الحافظ عن جبير بن بكير وكبير بن مرأة وعمر بن الأسود أو كبير بن مرأة وعمر بن الأسود عن العرباط بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى عليه عمله ويجري عليه رزقه إلى يوم الحساب وفي هذا الحديث وحديث فضالة بن عبيد قيد ثاني وهو, وهو الموت حالة الرباط والله تعالى أعلم وروي عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول مروابط ليلة في سبيل الله كانت له كالف ليلة صيامها وقيامها وروي عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسباً م محتسباً أو محتسباً من غير شهر رمضان أعظم أجراً من عبادة مئة سنة صيامها وقيامها ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسباً من شهر رمضان إذن محتسباً الله تعالى أعلم سكرة أعيد لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم اجرا من عبادة 100 سنة صيامها وقيامها ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم اجرا راه قال من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها فأروده الله إلى أهله سالما، لم يكتب عليه سيئة ألف سنة، ويكتب له من الحسنات، ويجري له أجر الرباط إلى يوم القيامة. فدل هذا الحديث على أن الرباط يوم في شهر رمضان يحصل به الثواب الدائم، وإن لم يمت مرابطا، والله تعالى أعلم. خرجه عن محمد بن إسماعيل بن سمره. حدثنا محمد بن يعلى طبعا هذا الحديث السابق لرباط يوم آخر هذا الحديث آخر حديث ذكرته في الحاشية هو موضوع أتابع والله تعالى أعلم فدل هذا الحديث على أن رباط يوم في شهر رمضان يحصل به الثواب الدائم وإن لم يموت مرابطة والله تعالى أعلم أخرجه عن محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا محمد بن يعلى السلمي حدثنا عمرو بن صبيح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن أبي بن كعب فذكره وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين